اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ تَأْتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِ annealing وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبًا يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثم وَبدَدَّ لَ حُصْن بعددَ صُ فَإِنّ وَفُور الرَّحيِيم وَأَدِخِ يَدَكَ فِي جَبِكَ تَفج بَيضَاء مِن غَيرِسُ في إِثْر آياتٍ إِلَ في الرعوونَ وَقَوْم إِم كانَوا قَوْمًا فَاسِثيل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 علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النبي نملة قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نَحْنُ أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 بَلََّا جَأَسُ لَمَانَ قَالَأَتُ مِ الدُّونَنِ بِمَالِه فَمَا آتَانِيَ اللهَّهُ خَيرُ مَِّا آتَكُمْ ببلَلْأَنتُ بِهَديَّتِكُمْ تَفْرَحون يِرجِعِ لَيْهِم فَلَ نَأتََّ بِجُنُودِ الَّ قِبَلَ لَ بِهَا وَلَ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 عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرُشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ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 قالوا تَقَاسَمُوا بَِّهِلَنُ بَييتََّ وَأَهلَ ثَُّ لََقُولَّ لِولهثَُّ لَنَقُولَّ لِول مَا شَدِنَ مَهْلِكَ أَهل وَإِننَّ لَصَادِقُون وَمَكَرُوا مَكْرَو وَمَكَررْنَا مَكْرَو وَهُم لا يَشُرون.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 وَلُق إ القَا لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الفَاحِشَ تَوَأَن تُم تُبِصِرُون أَإِكُ لا تَأتونَ الررجَلَ شَهْوَةَم مِن دُون مِسَائبَأَنتُمْ قَوْم تَجهَدُون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ رَبُّهُمْ أَفَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَمبَّنْ خَلَقَ السَّموكِ وَالْأَضَ وَأَن زَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَنْ فَأَنْ بَدْنَ بِ فَأَن بَتْنَابِِ حَذَ إِقَْزَتَ بَحجَةَّا كانََ لَكُمْ أَنتُمْ بِتُ شَجرهَا اِلهُهُم مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا أَرْوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا أَرْوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا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 قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ تَعَالَى الله عما يشركون.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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُوعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَا دِي الْعُمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 وَيَوْمَا نَحْشُرُ مِنْ قُلِلَِّتِ فَوجََِّّ يُكَذذِبُ بِآياتَاتِنَا فَهُم يُزَعُون حتىََّ إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَ الذَّبَةٌ بِآياتَاتِ وَلَْ تُ حِيَطُ بِآاعِلمَن أََّا ذاَا كُتُم تَعمَلون وَضَعًَا قَوْلوا عَلَيهِم بِمَا ظَلَم فَو لَا يَطِقُون أَلَمْ يَرَوْ أنا جَعلن الليلى لَسْكُنُ فِي وََّهَا رَمُ بَوْصِر إِ فِي ذَلِكَ ل آياتةٍ لِقَوْم يؤمنون.